منه وكرمه ثم إذا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قرأنا إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل هذا بيني وبين عبدي هذه الآية الكريمة منقسم قسمين نصفها لله تبارك وتعالى ونصفها لنا ولعبد ما سأل فإذا سألنا الله تبارك وتعالى في بالنصف الثاني الذي هو لنا الله تبارك وتعالى يستجيب لنا ويعدينا أي جزء من هذه الآية لله وما معناها وأي جزء لنا وما معناها إياك نعبد هذا لله تبارك وتعالى الآية منقسمة من قسمين إياك نعبد شطر أو جزء من الآية وإياك نستعين شطر آخر أو جزء آخر من الآية إياك نعبد حق الله تبارك وتعالى خاص له لا يشارك في ذلك أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا الصالحين ولا الأنبياء ولا المرسلين ولا الأولياء ولا كذا ولا كذا ولا أبدا هذا لله وحده إياك نعبد الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له لا ندخل في ذلك إشراف من أي إنسان لا أحمد البدوي ولا عبد القادر الجيلاني ولا أحمد التيجاني ولا بهاو الدين النقشبندي ولا جلال الدين الرومي ولا فلان ولا فلان ولا شاه مردان ولا غيره أبدا مطلقاً ما فيش إياك نعبد له وحده وإياك نستعين جزء آخر من الآية الكريمة هذا لنا وإياك نستعين معناها إيه أي لا نستعين إلا بك يا رب إذا طلبنا المدد نتلو من الله نستعين بك يا رب أنصرنا يا رب وشمرضانا يا رب أغننا بحلالك عن حرامك يا رب وأعطنا زوجة أو ولد أو ربح أو أنظر في تجارتنا أو باركتنا في ما عتيتنا كل هذا نطلبه من من؟ نطلبه من الله وأما إذا صرفنا هذا الطلب هذا الاستعانة لغير الله كما في بعض البلاد وبعض المسلمين ينادون غير الله يطلبون منه المدد والغوص ومن أناس يقول يا سيد البدوي المدد ومن أناس يقول يا عبد القادر جلاني الشفاء اشف مرطانة ومن أناس يقولون يا أحمد تيجاني أنظر إلينا ومن أناس يقول مثلا يا أبوها يا نخشبندي لا تنسنا من بركاتك أو لا تنسنا من رحماتك هذا كلها شرك كل ذلك شرك لا يقبله الله وإياك نستعين معناه اعتراف منا وإقرار أن يا الله لا نستعين إلا بك هذا معنى كلام الله تبارك وتعالى عندما نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي فلعب ما سأل إياك نعبد أي نعاهدك يا ربنا يا إلهنا يا معبودنا أن لا نعبد إلا إياك وحدك لا شريك لك لا نجعل في ذلك شرك ولا نجعل لك في ذلك نظير أو كفو أو وزير أو مشير أو معاون أو كذا وكذا لا أبدا نعبدك وحما أنت الإله الحق وغيرك باطل وإياك نستعين معناه أي يا الله نعترف وندعوك ونتلب الاستعانة منك ولا نطلب الاستعانة من غيرك أبدا فلما نزلت هذه الآيات المباركات كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهموا معنى هذه الآية الكريمة على حقيقتها وطلبوا وفهموا أن الاستعانة بغير الله لا يجوز وكان أحدهم إذا كان راكب جملا أو حصانا أو حمارا والمفهوم عرفا إنما نركب الحصان أو حمار أو شيء يأخذ بيده وصل خشبة أو وصل أي شيء يأخذ بها يدب يعدل هنا يعدل هنا بيع يلعود هذا وإذا سقط من يدهم هذا الذي معهم يسقون بها حصانهم أو حمارهم سقط من يدهم على الأرض وبإمكانهم الشوارع مليان ناس صغار كبار بإمكانهم يقول يا ولدي يا فلان بالله تعالى قديلي هذا ممكن هو يا خذي قديلي هو ولكن لما كانوا يتفكرون في معنى وإياك نستعين وكيف يتربون من المخلوق يقولون تعالي فلان مدرهات وينزلون من جملهم أو من حصانهم أو من حمارهم أو بغلهم ويأخذون هذا الذي سقط من أيديهم لأيديهم ثم يركبون مرة ثانية وينفرون ولا يسألون أحدا هكذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى طلب الاستعانة مع أن طلب الاستعانة من الحي الموجود الذي يقدر على الاستعانة جائز شرعا شرعا جائز مثال ذلك مثلا إنسان كثير بين إخواننا المسلمين الذين فقدوا نعمة البصر كثير أعمى وبيده عصا يجيب عصاه هذا يعرف هذا وصل إلى الشارع ويقف والشارع مليان كما تعرفون سيارات حمير حصار جمل حاجات غنم ويقف عند الشارع خوفا من أن يعبر وهو لا يرى فيقول يا إخواني يا مسلمين بالله أنا أريد الطرف الثاني هذا ساعدوني عيني يجي واحد ويمسك بيده ويموت. إذا جاءت السيارة من هنا يقولون أصفر شو؟ ماذا؟ وإذا جاءت السيارة من هنا كذا مسحون أصفر خليه صح؟ على ماذا؟ حتى يعبث بهذا الرجل. هذا طلب الاستعانة من الذي يقدر عليه. أما طلب الاستعانة من الأموات؟ كيف كيف يدخل سيد البدوي المدد؟ هل سيد المدوي يجي يمد يولى المدد وهو ميت تراب منذ مئات السنوات يا شيخ سيد عبد القادر الجيلاني المدد الشفاء اشفي مرضانك هل ليه عبد القادر الجيلاني دكتور حتى لو كان دكتور وهو الآن ميت الدكتور الميت لا يشفي ولا يعالج إلا ما الذي يعالج الدكتور الحي الموجود الجالس في المستشفى أو في المستوصف أما الدكتور الميت خلاص انتهى أمره وكيف يترون منه الشفاء وهو ميت وهذا لا يجب إياك نعبد وإياك نستعين آية عظيمة قال بعض العلماء رحمهم الله لو ما أنزل الله على خلقه من هذا القرآن هذه الآية لك فتح. من القرآن كله هذه الآية بس إياك نعبد وإياك نستعين لكفتهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر قال رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفت الناس جميعا معانا سورة العصر أربع آيات وهذه الآية آية واحدة قال بعضهم لو ما أنزل الله على خلقه من القرآن إلا هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين كانت كافية لجمع أمور الدين والدنيا معا هذه الآية أمور الدين كلها تدخل في قوله تعالى إياك نعبد لأن الدين كلها عبادة الصلاة عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة والعمرة عبادة وقراءة القرآن عبادة والأمر بالمعروف عبادة والنهي عن المنكر عبادة والحسنات والصدقات عبادة والصوم عبادة وإصلاح بين الخصمين عبادة وبر الوالدين عبادة ومد اليد إلى المحتاج بمساعدة عبادة كل هذا يدخل في قول إياك نعم وجميع أمور الدنيا من الطلب والمدد والغوص والاستعانة والذبح والنذر وغير ذلك كلها تدخل في قوله تعالى وإياك نستعين إذن فعلا نكفة الناس أمور الدين وأمور الدنيا كلها في هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين أعظم آية في سورة الفاتحة بل أعظم آية في القرآن كله ثم نأتي عند قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اذا قرأنا قلنا اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السورة يقول الله تبارك وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأه من عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السورة كلها لنا الله تبارك وتعالى يقول ان هذا لعبدي ولعبدي ما سأه وأول ذلك اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء معنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا لاتباع صراطك المستقيم الذي لا وجاج فيه ولا طرق ولا مذاهب ولا أحزاب ولا شيوعية ولا اشتراكية ولا حزبية ولا يمينية ولا يسارية ولا اعتدالية ولا اعتراضية ولا شيء من ذلك صراط رواح كما قال تعالى في اواخر سورة الانعام وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل الطرق الذي من اطرافها ولا تتبعوا السبل فتفرق به عن سبيه. فتفرق سبيل، ذلك وصاكم به لعلكم فتقون ذلك وصاكم به من الذي وصان به الله جل جلاله من فوق سبع السماوات يوصين بهذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذا الذي نحن سألناه من الله نقول اهدنا الصراط المستقيم الذي لا عجاج فيه ولا طرق ولا معوجات ولا ملفات ولا حواري لا معبت تغذ مستقيم لا حفرة ولا حجر ولا شجر ولا شوك ولا كذا ولا كذا معبت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم معناه من عبادك الصالحين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كما جاء التفسير ذلك في زورة النساء لأن آيات القرآن الكريم تفسر بعضها بعض في بعض المكان تأتي آية مجملة وفي مكان آخر تأتي نفس الآية أو بمعنى الآية ولكن موضحة مفسرة موسعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خلاص، قال أنعمت عليهم وفي سورة النساء بيّن أنعمت عليهم منهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما نسل الله الكريم فضلك اللهم إنا نسلك من فضلك يا رب اللهم إنا نسلك من فضلك ورحمتك وغفرانك يا ذا الجلال والكرام. يا رحم الراحمين اهدنا الصراط المستقيم دلنا وأرشدنا ووفقنا لاتباع صراطك المستقيم الذي لا عوجا فيه ولا طرق ولا أحزاب صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم أي لا تجعلنا اللهم من أولئك الذين غضبت عليهم وهم اليهود لعنهم الله وهم اليهود وأنزل الله عليهم كتابا مقدسا مباركا مليئا بالحكمة والأوامر والنواهي وخالفوها اليهود ألا وهو التوراة كتاب عظيم كتاب مبارك وإن لم يصل درجته درجة القرآن الكريم ولكنه من كلام الله تبارك وتعالى ومن الكتب السماوية الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله التوراة أنزله الله على موسى عليه السلام لا تجعلنا منه غير المغضوب عليهم لأنه لما خالف أوامر الله ورموا أوامر الله ونواهيه خلف ظهورهم ولم يتبعوا اوامر الله غضب الله عليهم هذا معنى غير المغضوب عليهم اي لا تجعلنا من الذين غضبت عليهم يا رب ولا الضالين الضالين هم النصارى اي بمعنى لا تجعلنا اللهم ايضا من الضالين من النصارى لان النصارى ايضا انزل الله عليهم كتاب مقدس مبارك على نبيه عيسى عليه السلام فيها أوامر فيها حكمة فيها بينات ولكنهم ضيعوها ضيعوها إهمالا وكسلا وخمولا ولم يتبعوا وأما اليهود غضب الله عليهم لأنهم غيروا وبدلوا كلام الله حقدا وحسدا وأما النصارى لا ضيعوها كسلا وخمولا فلذلك صاروا الضالين أي بمعنى ضالين معنىه التائهين تائهين واحد يريد مثلا ينزل في البلد أيام الحج نشاهد ذلك كثيرا سواء في مكة أو في مينا أو في عرفة من الحجاج ينزل منزلا ثم يذهبون ليشتروا حاجة من البخالة أو كذا أو كذا ثم يعودون إلى مكانهم يضيعون الطريق ولا يهتدون وهذا معنى الضالين أي ضاعوا ضاعوا تاهوا لا تجعلنا اللهم من أولئك الذين تاهوا وضاعوا وضلوا السبيل وهم النصارى كان معهم كتاب وكان في الكتاب حكم وأوامر ونواهي أضاعوها وصاروا يتعبدون الله على جهل وضلال وبدون حجة وبدون براهين وفي النهاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين إن من واقق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه لأن الإمام عندما يقول غير المغضوب عليهم على الضالين الملائكة يقولون آمين وكيف نحن آمين فالواجب على كلمة آمين نرفع صوتنا ونمدها كما كانوا أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم في مشجده كانوا يصلون معه إذا جاء الإمام إذا قال الإمام غير المغضوب عليه من الدالين كانوا يرفعون أصواتهم جميعا ما يتخلف ولا واحد كلهم بصوت واحد يمدون صوته ويرفعون ويقولون آمين ويحدث في المسجد رجع من صوته لأن المسجد كان صغير والناس كثيرون ملأ ويرفعون أصواتهم يصير في المسجد رجع صوت والآن نرى كثير من الناس لا يرفعون صوتهم بآمين فلماذا يقول أنا على ماذا كذا، والإمام حقنا قال لا ترفعوا صوتهم قولوا آمين بالسر هل قول الإمام هذا يكون أخوى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا كائنا من كان سواء الإمام بحنيفة أو شافعي أو مالكي أو أحمد بن حنبل أو غيرهم لا يكون قولهم أقوى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا واجب الاتباع أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الإتباع. لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا تبطلوا أعمالكم بأن أنا فلان، أنا كذا، أنا كذا، أنا من أتباع كذا، أنا من مسفي مسفي كذا، أنا من أتباع الإمام كذا، وإمام فلان قالك لا لا لا. الكلمات هذا كلها ارموها ارموها اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم اما من يتبع كلام الامام اي امام ولا يتبع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعتبر عاصي عاصي على بصيرة عصى الله ورسوله على بصيرة ليه لأنه اتباع كلام إمامه ولم يتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا علينا أن نتبع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيه خالفنا كلام الإمام؟ ما يضر؟ ما في شيء أبداً. كما يقولون بعض الإخوة في بعض الحاجات إذا حدث شيء قال ما يقول ما ما في مشكل ما في مشكل كلمة ما في مشكلة وهنا كمان ينطبق هذا كلمة ما في مشكل إذا خالفنا كلام أي إمام أي عالم أي شيخ ما في مشكل ولكن إذا خالفنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا المشكل العظيم الطامة الكبرى أن نخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب علينا أيها الإخوة أن نقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم للضالين جميعا كلنا نرفع صوتنا نقول آمين ولا يقول أحد أنا حنفي ولا يقول أنا شافعي شيء هذا كله على جمع أنا مسلم أتبع كلام الله وكلام رسول الله بس ما أعرف غير هذا الشيء هكذا يجب علينا أن نقول قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يا سلام أليس هذا نعمة من نعم الله أليس هذا كافيا لنا للفخر والانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتسب إليه وننفذ أمره ونتبع كلامه أوامره هذا باختصار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 ليلة واحدة لا تكتين ولا ليلتين ولا أسبوع آيات القرآن الكريم كلماته تفسيره في ليلة و ليلتين ثلاثة ماتين الشرح أعظم من هذا في تفسير ابن كثير رحمه الله وفي تفسير الإمام الفخر الرازي تفسير سورة الفاتحة فيها تقريب عشر صفحات أو أكثر وهذا الدرس الذي عملته ما يجي صفحتين أو ثلاثة وكيف نستطيع أن نفسر هذا ولكن كما قيل في المثل ما لا يدرك كله لا يترك جله ما لا يدرك كله إذا كسرنا عاجزين أن نلم كل جميع المعاني وعلى أقل تقدير أن لا نترك بعضها نغتنم ولو قليلا ولو قليلا لأن القطر تدر على البحر العدد القديم قليل يدل على العدد الكثير أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلني وإياكم لما يستمع القول فيتبعه أحسنه ويوفقني وإياكم لاتباع كلام الله ولاتباع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإحياء سنته وللدعوة إليها ونشر علومها بين العباد بمنه وكرمه إنه تعالى سميع مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى علي إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله لنا لقاء آخر